الحمد لله رب العالمين salat والسلام على Wa ala والمرسلين وعلى anbiya wal-mursalin Wa بعد فيقول wa رحمه الله Ema ba'du Faiqul Mutsallifu فصل الاسم ضربان Wa وهو ما شاع في, في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس ومعرفه وهي ستة الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم أو جوازا في نحو زيد يقوم أو بارز وهو إما متصل كتائقمت وكافي أكرمك وهائي غلامه أو متصل كأنا وأنت وهو واياي ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهائم سلنيه بمرجوحية ظرنتكه وكنته برجحان العلم إلى آخره النكره والمعرفة بعد أن فرغ المصنف رحمه الله بذكر ما يتعلق بالإعراب ومباحثه شرع في ذكر أنواع الاسم، فقال الاسم ضربان، الاسم ضربان، ينقسم الاسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات بعدة اعتبارات. من حيث التعريف والتنكير ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفه فقال الاسم ضربان أي ينقسم إلى ضربين الضرب الأول أو النوع الأول هو النكرة وبدأ به المصنف رحمه الله لأنها الأصل لأنها الأصل ومنه هنا نعلم لأن النكرة أصل والمعرفة فرع عنها والمعرفة والنكرة أصل لأنها لا تحتاج إلى قارينة أما المعرفة فتحتاج إلى قارينة وما لا يحتاج إلى قارينة كان اصلا وما احتاج إلى قارينة كان فرعا وذلك ظاهر في نحو مثلا او لك رجل رجل نكره لا نحتاج الى دليل حتى او قارنة حتى تدل على نكرتها او على انها نكيره لكن حتى تكون معرفه لا بد من ال الرجل او الاضافه رجل القوم مثلا أو رجل الدار إذا المعرفة تحتاج إلى قرينة، والنكرة لا تحتاج إلى قرينة، لهذا النكرة أصل والمعرفة فرع، وهذا قرره السيبوي رحمه الله في في كتابه، ولذا بدأ المصنف رحمه الله بالنكرة لأنها الأصل، وذكر هذا في شرحه على وب وبدأت بالنكرة لأنها أصل لأنها أصل من نكرة قال وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس ما شاع النكرة ما شاع هذا تعريف لدك مصنف ما شاع في جنس موجود في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس أو مقدر كشمس وقفاً مع هذا التعريف ما شاع أي ما كان ذائعاً في جميع ما يشمله هذا اللفظ فرجل لفظ شائع في جنس موجود في جنس موجود فأي شخص توفرت فيه هذه الصفات صفات الرجولة يطلق عليه رجل فنقول جاء رجل مثلا جاء رجل فهذا رجل أي شخص تحقق في هذا الأمر أنه رجل جاز أن دخل في هذا في هذا اللفظ اي ان هذا اللفظ لا يشمل فردا معينا هذا اللفظ لا يشمل فردا معينا وانما يطلق على جميع افراده شائع في جميعها هذا رجل ورجل ورجل كل واضح كلهم يطلق عليه رجل إذن رجل شاع شاع انتشر وعم ماذا في جنس جنس معين هذا الجنس موجود هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا واضحان أو, يعني كرجل أو مقدر كشمس الشمس هي المعروفه التي اذا ظهرت اذا ظهرت ذهب الليل واذا غابت جاء الليل واضح هذه الشمس حينما نقول شمس قد يظن ظان انه حين مثلا اليوم شمس اليوم غربت اليس كذلك الشمس التي هي اليوم غربت وجاء ليل غدا ستشرق الشمس واضح ويظهر النهار ويذهب الليل وبعدها قد يستطيع شمس فهذا شمس هو وإن كان معينا شمس واحدة فقط، واضح الان لكن ظهورها وخفاؤها كأنها ماذا كأنها ماذا أفراد كأنها شموس كثيرة كأنها شموس كثيرة إذا تظهر الشمس وتذهب ثم تظهر الشمس وتذهب واضح كأن كل يوم شمس جديدة ماذا واضح فنقول شمس ماذا شاع في جنس غير موجود ماذا مقدر ليس موجودا بجاتي هكذا دائما وإنما ماذا مقدر وإن كان التعريف هنا نظر واضح الآن التعريف فيه, فيه نظر هنا وانما هو لتقريب تقريب الفهم النكره هي ضد المعرفه النكره ضد المعرفه ضد المعرفه او نقول ما شاع في جنسه ما شاع في جنس معين او في جنسه هذه النكره والامثله فيها كثيره جدا من يعطينا امثله عبد الرحمن مثال عص رسول نعم رسول هذه نكرة زيد نساء نعم نكرة جدار قلم قبعه مسجل حذاء كل هذه الاكره واضح حذاء هذا حذاء هذا حذاء هذا حذاء واضح لا لفظ شائع في جنسه نعم في جنسه او في جنس معين ثم قال رحمه الله ومعرفة هذا الضرب الثاني أو القسم الثاني وما عرفته وهي ستة وهي ستة <تصفيق> الضمير الأحسن والعلم واسم الاشاره والاسم الموصول والمعرف بال والمضاف الى معرفه الضمير والثاني العلم والثالث اسم اشاره والرابع الموصول والخامس المعرف بال والسادس مضاف الى معرفه هذه الستة وبعضهم يزيد عليها وبعضهم يزيد عليها بدأ بالضمير فالضمير هو أعرف المعارف عند العلماء <تصفيق> الضمير هو أعرف المعارف عند العلماء عند جمهور النحاة يعني المعرفة درجات ومراتب مراتب هذه المراتب ستفعل في في الاتصال والانفصال في الضمير في الاتصال والانفصال هناك بعض هناك بعض المعارف أو الضمائر أعرف من بعض بعض الضمائر الضمائر الضمير عموما هو أعرف المعارف والضمائر في تعريفها درجات كما سيأتي أن انا ونحن أقوى درجة التعريف ثم المخاطب ثم الغائب في التعريفات <تصفيق> الضمير ماخوذ من الضمور وهو الخفاء هو الخفاء ماخوذ من الضمور وهو الخفاء او الضمور هو الخفاء ها اضمحلال ما معنى اضمحلال <تصفيق> الضعف <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> إيه؟ الضمير هو المضمر الضم... الضم... الضمور الضمور وعلى كل ها على الضمور لم تحضر الدرس له له معنيان الضمير ماخوذ اما من معنيين من وجهين أه؟ لا لا لا مستتر ولا بارز الضمير له وجهان في الأخ على كل معنى نس وهو على آه وهو ما دل على متكلم او مخاطب او غائب. ما دل على متكلمين ما دل على متكلمين كم اثنان اللي هو انا ونحن وما دل على مخاطبين كم وهو وهي انت وانتي اثنان وانتم ثلاثة اربعة وانتم خمسة وانتنا خمسة انت وانتي وأنتما وأنتم وانتن ما بك في ذهنك شيء لعلك تريد أنتما للمخاطع للمثنى المؤنث ها يكون سواء خاطب المذكرين أنتما تخرجان خاطب المؤنثين أنتما تخرجان أنتم خرجتما أنتما خرجتما وأنتما خرجتما في الغائب يختلف. نقول هما خرجا المذكر وهما خرجتا للمؤنث. كم صار المجموع اثنان والخمسة كم سبعة والغائب خمسة كذلك خمسة كذلك واضح ويمكن أن نقول ستة باعتبار أن المثنى يختلف بالمضكر والمؤنث لكن الصورة واحدة. سوره الضمير واحده هما هما فهو وهي هو للغائب المذكر وهي للغائب المؤنث وهما للغائب المؤنث أو للغائبين المؤنثين والمذكرين وهم للغائبين المذكرين وهن للغائبات, للغائبات, للغائبات المؤنثات، للغائبات عموما اذا معناها مؤنثات هذه الضمائر باعتبار ماذا؟ باعتبار الانفصال ما دلنا على ماذا؟ على متكلم هل هذه فقط التي ذكرناها؟ قمت التاء تدل على متكلم أو لا؟ متكلم واضح؟ قمت قمت تدل على مخاطب قمتي من غير ذلك؟ قاموا تدل على الغائب واضح تدل على الغائب إذن حتى لا يلتبس عليك قوله المصنف رحمه الله وهو مدل على متكلمين فتذهب الى انا ونحن فقط لا ليس المنفصل فقط بل المنفصل والمتصل كلها ضمان حتى المنفصل منه ما يدل على المتكلم ومنه ما يدل على المخاطب ومنه ما يدل على الغائب كتابه كتابه اله يدل على من على الغائب وهي ضمير ماذا متصل كتابك يدل على المخاطب كتابي يدل على المتكلم إذن وهو ما دل على متكلم سواء كان الضمير متصل أم أو منفصلا أو مخاطب أو, أو غائب هذا الضمير ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات الضمير ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات قال وهو اي الضمير اي الضمير اما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو اقوم ونقوم او جوازا في نحو زيد يقوم او بارز واضح وهو اما متصل كتئ قمت وكاف أكامك وهاء غلامه أو منفصل كأنا وأنت وهو وإيايا منتبه هنا في هذه المعطوفات قال وهو إما مستتر. ما المعطوف على مستتر ماذا يقابلها البارز إما مستتر أو بارز فالمستتر كالمقدر وجوبا في نحو اقوم ونقوم او جوازا في نحو زيد يقوم والبارز وهو اما متصل كتاء قمت الى اخره او منفصل كانا الى اخره مفهوم لانه قد يظن ضان ان قوله او بارز معطوف على او جوازا او نحو هذا اذا نرسم رسمًا يبين لنا تقسيم الضمير من حيث الاتصال والانفصال اذا نبدا بالضمير الضمير ينقسم الى قسمين اولا اما مستتر واما بارز واضح اما مستتر واما بالز ظاهر او غير ظاهر هون الان المستتر ينقسم الى قسمين مستتر وجوبا ومستتر جوازا هذا ذكر المصلف رحمه الله البارز ينقسم الى متصل ومنفصل ثم ذكر مساله بينهم لا فصل مع جواز الاتصال الا في مسألتين هكذا قال لا فصل مع جواز الاتصال الا في مساله في اخر المبحث اليس كذلك نعم اذا رايت الضمير ينقسم الى قسمين مستتر وبارز والمستتر ينقسم الى قسمين مستتر وجوبا ومستتر جوازا والبارز ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل واضح، إذن هذا رسمه ضعوه في كراسيكم حتى أمسح الصبوات، ونواصل حتى يكون يعني حتى يكون ذهن الطالبي حاضراً مع المسألة التي نحن ندرسها واضح؟ ماذا قص؟ إلى ماذا؟ آه، بارك الله فيك، فعليش. المنفصل ينقسم الى قسمين والمتصل ينقسم الى ثلاثه اقسام من حيث الاعراب او من حيث محله من الاعراب هكذا احسن المنفصل لا يكون الا مرفوعا او منصوبا والمتصل يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر واضح هذا تقسيم اخر تتم لهذا التقسيم المتصل يكون في محل رفع كقمت وفي محل نصب كأكرمك وفي محل جر ككتابك والمنفصل يكون إما مرفوعا كأنا ونحن إلى آخره وإما منصوبا كإيايا وأخواتها هذا تقسيمات اللعنة قال واما مستثمر اذا نحن مع القسم الاول مع المستثمر تقسيم المتصل المتصل يقسم الى ثلاثه اقسام من حيث محله من الاعراب فالمتصل قد يكون في محل نصب عفوا في محل رفع كالضمير قمت التاء من قمت تقول التاء في محل رفع وهو متصف ويكون في محل نصب كذاربتك كالكاف من ذاربتك الكاف في محل نصب مفعول به وفي محل جر ككتابك الكاف من كتابك الكاف في محل جر مضاف إليه وهذا المنفصل لا يكون الا مرفوعا كانا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن تكون دائما معرفه هو اياي واخواتها اياي وايانا واياك واياك واياكما واياكم وإياك واياكنا واياه واياها وايهما وايهما في محل نصب دائم فقط المنفصل لا يكون في محل جر ابدا هذا هل... نعم ضمائر الرفع هي أنا وأخواتها وضمائر النصب هي إيايا وأخواتها واضح؟ 12-12 هذا ذكرته كثيرا في الدروس في الاجروميه وفي القطر هذا لكن الغائب يفوته يفوته هذا نواصل قلنا المستتر ماذا قال المصنف يقدر وجوبا اذا المستتر ينقسم الى قسمين المستتر يعرفه العلماء بماذا نعم تفضل المستتر ما نصره له في اللفظي لا صورة له في اللفظ تقول قام زيد قام زيد قام تقول زيد مرتدى وقام فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر هل ظهر هل سمعنا له شيء في صورة لفظا لم نسمع له شيء من اما أما البارز فله صورة في اللفظ والرسم قمت انظر قمت هذا ضمير بارز وهنا قام الضمير فيها غير بارز الفاعل هنا الفاعل وهنا الفاعل قمت هذا ضمير بارز ظهر له صورة في الخطي وله صورة في اللفظ قمت التعيى للضمير وهنا قام هل له Is this له picture? الفاعل في قام picture. هو؟ لا who له في the ولا في is he? قام مفهوم. no picture for مستتر لا من language, غير ظاهر. وهنا language. من البروز وهو the هذا المستتر. المستتر ينقسم here قسمين. mirror is ينقسم الى قسمين مستتر وجوبا وجوازا وجواز المستتر وجوبا يكون في اربع صور باختصار المصنف ذكر صورتين وبقي علينا صورتان والحق هي اكثر من هذه الاربع هي في الحقيقة أكثر من هذه الأربعة سنخون لكن نبدأ بها لشيوعها وذيوعها وشهرتها وفي المستقبل إن شاء الله في دروس اخرى سنتعرف على الباقي الواجب الصورة الأولى هو في نحو قال أقوم عنه ونقوم الضمير المستتر وجوبا هو ما لا يمكن ان يحل محله الاسم الظاهر لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان تقول اقوم زيد لا يمكن ان تقول اقوم زيد مثلا اقوم هذا قلنا ماذا واجب الستار الضمير هنا الذي هو الفاعل لا يمكن ان يحل محله اسم ظاهر اقوم زيد بخلاف المستتر جوازا زيد قام لاحظ كيف اعربه او كيف اعرف اقوم فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر وجوبا وجوبا نحن الان الوجوب الضمير المستتر وجوبا ضمير مستتر وجوبا تقديره انا وهنا لاحظ كيف اعرف قام فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو لاحظ هنا في محل الضمير هنا هنا لا يمكن أن نحل محله زيد أقوم زيد أو أقوم أبوه أو أقوم أبي لكن هنا يمكن أن تحله زيد قام أبوه حل محله أو لا حل محله زيد قام ابوه او خاله او عمه مفهوم اما هنا لا يمكن ابدا اقوم ابي لا يمكن ان يحل محل الاسم هنا ابدا حتى هنا نقوم نقوم ابو ابينا ابانا لا يمكن هنا ماذا نقول هنا مستتر جواز اذن لا يمكن ان يحل محله هنا في استثار الواجب محله الاسم الظاهر هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه نقوم سنستخلص قاعده الصوره الثانيه نقوم الصوره الثالثه تقوم الصوره الرابعه قم الصوره الرابعه قم الان اقوم فعل مضارع مضارع مسند الى الفاعل المتكلم المتكلم اللي هو الضمير انا هنا مضارع نقوم مسند الى الفاعل المتكلم الذي يمثله نحن جماعه المتكلمين نحن الثالث تقوم ها آه، أحسنتم لأن في إشكال تقوم التاء قد تعود إلى هي وقد تعود إلى أنت التاء تاء المضارعة تسند إلى أو تمثل تمثل جنسين تمثل صنفين تمثل ضمير الغائبة،, ضمير الغائبة هي تقوم هي تفعل وتمثل ضمير المخاطب أنت فهذه التاء تمثل أنت وتمثل هي تقول هند تقوم وأنت تقوم صورة واحدة لكن التي, التي يستطل فيها الفعل وجوبا هو أنت وليس آهية هو ماذا هو أنت وليس هي إذن هل تعمل المسند إلى أنت المسند إلى أنت وقم فعل امر قل قل آه قم فعل امر فعل امر مسند الى انت مسند الى انت إذن هذه الاربع صور يجب استتار الضمير فيها واي ضمير ضمير الفاعل فنقول نقوم فعل مضارع مرفوع ورفعه الضمه الظاهره على اخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن تقوم تقوم انت خرج الرصاص تقوم انت فنقول تقوم فعل مضارع مرفوع رفعه الضمه على اخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت وقم فعل امر مبني على السكون والفاعل المستثمر وجوبا تقديره انت واضح الان هذه اربع صور كفعل اوافق نغتبط اذ تشكر بكره بالملك هذه كفعل افعل نوافق كفعل اوافق نغتبط نغطبط اذ تشكر انت افعل اوافق اي افعل نغتبط أي نفعل تشكر أنت هنا إذن خلاص عرفنا هذا أنت من القرآن أو من الشعر سرعة ها زين الباقي لا نبدا بالحسين نبدا بالحسيني ما شاء الله لكن قمه تكلمنا يا هو هو الان يستحضر مثالا ويقول لن اتي من اله. ها محمد لا يحضرك مثالا سبحان الله يا سبحان الا تحفظ سوره الناس سوره الفلق سوره الكافرون ها هاي زميله قلنا قل قل قل هو الله احد قل فعل امر بابن على السكون والفاعل ضمير مستتر جوازا جوازا وجوبا نعم قل ام اعوذ وأعوذ لماذا لا تاتي اليس فعل المضارع المسند الى انا اه الى انت نعم انا عفوا اعوذ انا في المضارع مرفوع ورفع الضم الضار على خليني والفاعل مستتر وجوب تقديره أنا سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى أعرف <تصفيق> نعم أحسنت كيف؟ إيه والفاعل إيه عليد زيد ابراهيم حسين إذا كان أنتم ليس لديكم أنفيا الباقي؟ كيف نقول ماذا نقول للباقي اياك نعبد واياك نستعين نعبد تعرف ايه ورفعه الظمأ ايه بس ما شاء نعطيك الايام تكمل وقلنا يا ادم ها اسكن امسحت هاي هاي ها اسكن انت وزودك الجنه هاي من يعرف او من يعرف ها ايه كريم ما وقف الصوت شويه انا ايه مستدير ماذا؟ وجوبا اي و انت هذه ها؟, ها هذا مش هو الفاعل اسكن انت شو هو الفاعل اليس هو الفاعل ها او يضحك لعله وجد الجواب لست لها ما شاء الله عليك. هؤلاء الذين لا يبينون ها؟ وفي البيت يحفظون نعم بدل من الفاعل المستثري وجوبا هنا اسكن في الأمر مبني على السفون والفاعل ضمير المستثري وجوبا تقديره أنت وأنت توكيد وليس بدلا تعلّك فرحت <تصفيق> وأنت توكيد لفظي للضمير المستتر أو للفاعل في فسكن زيد ناس بقي مثال مثلا للجميع ماذا أنت ماذا لم نمثل إذ آه. إذ إذ تقول يا ايها النبي لما حرموا ما هل الله لك تبتغي يوجد هنا كم فعل فعلان تحرم حرموا حرم وتائر مسلم تقديره انت وتبتغي فعل مسلم وجوبه تقديره ها تقديره انت يك نواصل ماذا قال بعد ذلك وجوازا نعم وجوازا في نحو زيد يقوم في نحو زيد يقوم الآن المستتر جوازا المستتر جوازا المستتر جوازا المستجد ما عدا ذلك باختصار ما عدا ذلك لان انظروا تاملوا ساصرف لكم الفعل ذهب مثلا مع الضمائر في, في الماضي والمضارع والامر ويظهر هذا بدون الضمائر انتم تتمرون اذن انا قمت قمنا قمت قمتي، قلت قام و ماذا قلت؟ فنواصل مع قام. نقول ذهب. سبحانه قمت قمتي قمت قمتما قمتم قمتنا قام قامت قام قامت امم قمنا هذا الآن في الماضي قلنا مستتر هذا غير مستتر هذا غير مستتر هذا غير مستتر غير مستتر غير, مستثل. غير, مستثل. غير مستثل. هنا الفعل الفاعل هو هو هنا التاء هنا نا وهنا التاء التاء التاء, التاء, التاء, التاء, التاء, التاء. جميع هنا التاء هو الفاعل هنا هذا هنا الضمير الفاعل غير ضعيف هنا ضمير مستثمر جواز تقديره هو في قامة. قامت قامه تقديره هي لان هذه التاليث ليست الفاعل هنا الفاعل بارز الضمير بارز قام قام الضمير بارز هو الالف قاموا الضمير بارز هو الواو قمنا اي هن قمنا واضح الضمير هو نون الفاعلين آه نون الاناث واضح الآن في المضارع نقول أنا أقوم عرفناها نقوم نحن تقوم أنت أنت تقوم تقومين تقوماني تقومون تقوم تقومنا اذا فقط عندنا ثلاثة أفعال فقط الباقي كلها الفاعل ضمير بارس اقوم مستثيل وجوبا نقوم مستتر وجوبا تقوم اي انت مستتر وجوبا هو يقوم هي تقوم هما يقومان هما تقومان هم يقومون هن يقمن كلها الفاعل فيها ظاهر إذن هنا مستتر جوازا وهنا مستتر جوازا يبقى الامر انت قم فقط انت قومي الفاعل ظاهر أنتم قوما الفاعل أنتم قوموا الفاعل, ظهر. أنتم قوموا الفاعل ظهر وأنتم قمنا الفاعل ظاهر إذا كم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست, ست أو ست يظهر فيها يستدر فيها, الفا... يستدر فيها الفاعل ويكون ضميرا مستثيرا مجوبا وفي الباقي جوازا والله أعلى وأعلم نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى